111. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم 112. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 113. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا رَاوَ الحَقَّ مِنْ رَبِّهِم كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ إِذَانِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ 119. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقنتمهم فشدوا, فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 110. فشدوا الوثاق فإما دو اا ان ما حتى تضع الحظ امزارها ذلك ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليرب وبعضكم ببعض ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليرب وبعضكم ببعض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُونَهُمُ الْجَنَّةَ عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 121. والكافرين أمثالها 122. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 123. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَنُحِثَ فِي بُطُونِهِمْ الذُّلُّ ۚ وَاللَّهُ وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قريتك أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءه أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءه مس الجة التي ووع المتتكون مس الج التي ووع المتتكون في أن اللبن لم يتغير طعمه وانها هم من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمَاءَ وَمنِنْهُم مَْ يَسْتَمعوا إلَكَ خَتَّ إذَا خَرَلُ مِنندِكَ قَاوا للَِّذ نَوتُلَِلْمَمَاذاَا قَالَآِفَ وَمنِنْهُم يسْستَمعُ إلَكَ خَتَّ إَا قَالَ آلِفَ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 فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره ويقول الذين امنوا إذُزِسَُة مفكَمَة وَذكَ فيِيه الكتَالُ رأيتَ الذيينَ فيِي قُلوبِهِم مَرَب فإذازِسورَةكَمَة وَذكَ في قُلوبِهِم مَب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشيه عليهم من الموت رأيت في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشيه عليهم من الموت فا اولى لهم فا اولى لهم عت وقول معروف فات وقول معه فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهسيَيتُم إتََّيتُم أنأَ أن تفسِد في الأرضِ وَقَطعُ أرحامَك فهسييتُم إ في الأرض وَقَع أرحامَك أولئك الذين لعنه الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنه الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها ان الذين اوتتوا على اذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ان الذين اوتتوا فَرَيْنَا لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْقَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ عَمَلُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْقَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ولو فهم سلام فتهم باسمهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا في لحن القول والله يعلم اعمالكم والله يعلم اعمالكم ولن نضلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم وَنَدْرُ وَنَنكُم حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنذْرُ وَأَخْذَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الرسول وشاك الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضره شيئا وسيحبط اعمالهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضره يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تابطلوا اعمالكم يا ايها الذين الله واطيعوا الرسول ولا تابطلوا اعمالكم ان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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم وليتركم اعمالكم وليتركم اعمالكم إنما الحياة, إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أَلْفُكُم أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْتَقِمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْتَقِمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ هؤلاء تدعون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 يرخل فإنما يرغل عن نفسه والله الغني, والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبِثِ الْكَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُولُوا أَمْثَالَكُمْ